فقد وقلنا في شرح متن الجزرية في تجويد القرآن الكريم إلى كلام عن صفات الحروف وذكرنا يعني بعضا من الصفات أو معظم الصفات ونواصل إن شاء الله ذكر ما تبقى من صفات الحروف يقول الناظم رحمه الله تعالى باب الصفات صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضدق مهموسها فحته شخص سكت شديدها أجل لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو قص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاؤزاء مطبقة وفر من لب حروف المزلقة صفيرها صاد وذا سين القلقه قطب جد والدين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صحح في الل والراء وتكرير جعل وللتفش الصاد ضاد نستقل ما الذي بقي من الصفات تذكرون ايش اللي باقي منها اللي هي الصفات غير اللي... نعم الصفات التي لا ضد لها طيب احنا ذكرنا ان الصفات يعني منها ما له ضد ومنها ما ليس له ضد فالتي لها ضد يعني خمس صفات ومع الضدها تصبح ايه عشرة وطبعا هناك طريقتان بعض يعودها عشرة وبعض يعودها حباشر على اساس ان في صفة لها ضدان اللي هي ماذا اللي هي وبين رخب والشديد للعمر اللي هي البينية اللي هي بين الرخاوه والشده الشده ضد الرخاوه و بينهما الايه الله فشده والرخاوه بينهما ايه اللي حروف لن عمر اللي البعض يجعل البينيه لا يعدها صفة فتكون عشرة لثوات الابضاد عشرة والبعض يعدها وتصبح 11 وده طبعا ملوش اي تاثير يعني فقط خلاف يعني لفظي او شكلي يعني طيب بعد ذلك عندنا الصفات التي لا ضد لها الصفات التي لا ضد لها فعندنا هذه الصفات التي ليس لها ضد سبع صفات أول صفة الصفير أول صفة الصفير والصفير في اللغة هو صوت يشبه صوت الطائر صوت يشبه صوت الطائر وهذا الصوت يعني صوت زائد يخرج بين من بين الشفتين صوت يشبه صوت الطائر وهو يخرج من بين الشفتين وحروفه ثلاثة وهي الصاد والزاي والسين الصاد والزاي والسين فتقول اص واز و ا ص يخرج من بين الشفتين لكن لا يحتاج منك الى لا يحتاج منك الى عمل زائد يعني بالشفتين يعني انت تخرج الحرف من مخرجه يعني على طبيعتهما يعني لا, لا يحتاج منك لا تضم الشفتين ولا تفتح الشفتين من زياده عن المعتاد في مخرج الحرف فتقول اص وأذ واص فهذه الحروف الثلاثة فسمى حروف الصفير هذا الصوت الذي يخرج مصاحبا لها وفي عندنا صفة القلقلة القلقلة يعني في اللغة هي الإضطراب والتحريك الإضطراب والتحريك وفي الاصطلاح هي اضطراب المخرج أو اضطراب اللسان اضطراب المخرج أو اضطراب اللسان عند النطق بحروف قط بجد إذا كانت ساكنة إذا كانت ساكنة القلقلة تظهر عند السكود فهو اضطراب اللسان أو اضطراب مخرج الحرف عند النطق بهذه الحروف إذا كانت ساكنة ومثال ذلك يعني عندما تقول مثلا إيه إقتربت الساعة مثلا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود مثلا وتقول محيط وهكذا قريب فهذه حروف القلقلة فتلاحظ يعني أن مخرج الحرف يضطرب أو أن اللسان يضطرب عند النطق بهذه الأحروف والقلق كما ذكرنا يعني تكون في الحروف الساكنة وتظهر في حالة الوقف تكون في حالة الوقف أبيان منها في حالة الوسط وفي المشدد أبيان منها في المخطط يعني حروف قطب جد إذا كانت مشددة هذه أعلى درجة مثل قولك مثلا الحق الحق مثلا الحج فهنا يكون ظهور القلقلة يعني أبرز في حالة التشديد وبعدين الحالة التالية إذا كانت يعني ساكنة ولكن غير مشددة ساكنة ولكن غير مشددة و بعد ذلك عندنا إذا كانت إذا كانت ساكنة غير مشددة ولكن في حالة الوقف هذه تكون أقوى من لو كانت ساكنة في حالة الوسط ساكنة في حالة الوقف مثل مثلا الطارق فهذه برضو رغم أنها غير مشددة لكنها موقوف عليها هذه تكون أقوى من القاف اللي في وسط الكلام في حالة الوسط مثل اقتربات واضح و ابراهيم ابراهيم طيب بالنسبه لحروف القلقله يعني هل تميل الى مع الاضطراب اضطراب الحرف يعني هل تميل الى حركه من الحركات ام لا تميل الى شيء الحقيقه هناك يعني عده أراء. البعض يقول لك يعني ليس فيها ميل لأي حركة من الحركات هناك رأي أن القلقلة ليس فيها ميل لأي حركة من الحركات وتحاول أن تنطق الحرف يعني يرتج في الفم ويضطرب وكذا لكن بدون أن تجعله يميل إلى فتحة أو ضمة أو كثرة والقول الآخر هو القول المشهور والشائع القول لا تميل إلى أي حركة من الحركات هذا منصوب إلى المتقدمين يعني بالرجوع إلى الكتب القديمة يعني كتب القراءات والتجويد القديمة التي عن في القرون الأولى لا نجد يعني أي ذكر المسألة الميل لحركة من الحركات لكن هذا الأمر يعني بدأ يشيع في العصار المتأخرة القول الثاني أنها تميل إلى الفتح دائما يكون فيها ميل خفيف إلى الفترة لكن طبعا لا تكون مفتوحة ولكن الإنسان آه... يحترز أنه يبالغ في هذا الميل لا تكون مفتوحة ولا حتى تصل إلى درجة الروم الذي هو تلك الحركة يعني حاجة أقل من, من الروم الذي هو تلك الحركة لأنه كان روم لا صرحوا فيه وقالوا روم لكن يعني آه... ميل خفيف جدا يسير لا يكاد يذكر فهذا اختاره يعني كثير من العلماء واشتهر بينهم قال قالت انه مع الاقتراب هذا لابد ان قلقلت فيها ميل الى شيء يعني مثلا تقول ايه الطارق تبقى فيها ميل خفيف كده نحو الفتح مثلا إبرا إبراهي إبراهي فيها يكون فيها ميل الفتح. اذا را اذا راح اذا راح نحو الفتح وبالتالي يعني يعني حتى الواحد اختار هذا الرق لابد أن يبتعد يعني عن المبالغه يعني في الحس لابد انها يعني لا تصل إلى درجة أن تكون يعني جزءا من حركة او كده وهناك راي اخر يقول لكنها تتبع ما قبلها يقول لك الله شوف اذا كان الحرف اللي قبلها مضموما فتبقى القلقله تميل للضم اذا كان اللي قبلها مفتوحا تميل للفتح اذا كان قبلها مكسورا تميل للكسر مثلا زي ابراهيم في قولك نبيا كسر فتنطقها كذا ابا ابراهيم خليها تميل للكسر بينما مثلا مثلا اقتلوا اقتلوا فانت بأتميل للضم وهكذا يعني لكن يعني لعل الاصحي الوهد يحاول هو ما يقربها من شيء ما يقربها من اي حركة واذا يعني اقتربت الى الشيء فليكن الفتح يعني اولى من يعني اضعف المذاهب اللي هو مسألة انها تتبع من قبلها طيب بعد ذلك عندنا يعني هنا ايضا ملاحظه ان البعض يسمي القلقله يعني الصغرى والكبرى فيقول لك الايه الصغرى اللي هي في حالة الوقف والكبرى اللي هي في حالة الوقف الكبرى في حاله الوقف طيب في حاله الوقف ما احنا قلنا في وقفه على مشدده وقفه على غير مشددة ففي بعض برضو سميها قل لك كبرى تنقسم الى كبرى واكبر يعني عندها ثلاث انواع يعني اكبر وكبرى وصغرى الاكبر اللي هي في حالة التشديد وكبرى ليست اكبر اللي في حالة الوقف عليها بدون تشديد والصغرى اللي هي في حالة السكون في الوسط يعني. ومجرد يعني تسمية لكن برضو هي تسمية معاصرة يعني ليست يعني عن المتقدمين بعد ذلك عندنا صفة الليم صفة الليم والليم في اللغة هو السهولة ضد الكشونة وفي الاصطلاح قالوا الليم هو خروج الح각 من مخرجه من غير كلفة على اللسان خروج الح각 من مخرجه من غير كلفة على اللسان يعني في يسر و سهولة بدون كلفة على اللسان وحروف متصفة بالصفة اللين هي حروف اللين وما هي حروف اللين هي الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما هذه حروف اللين هي الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل بيت ومثل خوف هذه حروف اللين طيب عندنا هنا الصفات أيضا صفة الانشراف صفة الانشراف والانحراف في اللغة هو الميل والعدول الميل والعدول وفي الاصطلاح هو ميل اللسان عند النطق بحرفي اللام والراء ميل اللسان عند النطق بحرفي اللام والراء حتى يتصل مخرج الحرف بمخرج غيره من الحروف حتى يتصل مخرج الحرف بمخرج غيره من الحروف طيب كيف هذا طلك في اللام يعني اللام عرفنا انها من طرف اللسان طرف اللسان مع اللسة العليا تقول الـ الـ أو حفة اللسان الأمامية حفة لسان الأمامية لما من بعد الضد حفة الأمامية مع يعني ما فوق أصول السنائة اللسة العليا فوق أصول السنائة هذا مخرج اللام فلكن الصوت في حالة اللهم تجد أن الصوت ينحرف الصوت عن طرف اللسان إلى الجانبين ينحرف الصوت يعني محبوظ أن طرف اللسان يأتي يصطدم باللسا فتشعر أن الصوت قد انحرف إلى الجانبين وصار يعني في خروج يعني من الجانبين تقول أل أل لان نتيجه يعني اصطدام الحافه لللسان باللسه فاصبح الصوت يعني في خروج من الجانبي ونفس الشيء في الراء نفس الشيء يقال في الراء أيضا انها ان مخرج الراء من تحت مخرج اللام تقول يعني اللام ثم النون ثم الراء فبرضه الراء ينحرف فيها الصوت عن طرف اللسان إلى الجانبين ينحرف الصوت عن طرف اللسان إلى الجانبين عند نطقك بحرف الراء فهذه صفة الانحراف وبعد ذلك تأتي لنا التكرير والتكرير معناه في اللغة إعادة الشيء مرة بعد مرة إعادة الشيء مرة بعد مرة وفي الاصطلاع التكرير هو ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالرأ ارتعاد طرف اللسان هناك رعدة اللي هي زي الرعشة في طرف اللسان عند النطق بحرف الرأ حيث كأن اللسان يعني يصطدم باللسا ويتردد كده يعني مش مستقر فيه ارتعاش يعني اللسان عند نطق بحرف الرأ ما يكون ثابتا في ملامسته للتف ولكن فيه رعشة يعني وارتعاده وتحرق. فهذه صفة التكرير طيب هل صفة التكرير هذه الصفة يعني تعلم ليؤتى بها أو تعلم لتجتنب هل هي صفة تعلم ليؤتى بها أو تعلم لتجتنب في الحقيقة هناك يعني قولة قولة كل التكرير هذه الصفة تعلم ليؤتى بها زي بقية الصفات وانه لابد يعني عند نطقك بالرأ يكون هناك ارتعاد أو كذا والفريق الآخر قال لك لا هذه يعني كل الصفات تعلم ليؤتى بها إلا التكرير فهذه الصفة تعلم لتجتنب يعني حتى تجتنب وتنتبه انك عند النطق بالرأ تحاول انك إيه تمنع اللسان من انه يصطدم ويرجع ويصطدم ويبتعد بحيث يظل يعني يصطدم ويبتعد ويصطدم ويبتعد لأن هذا عنه أن تصبح الراء الواحدة راءات في الحقيقة هناك يعني توفيق بين الرأيين فقال الله هو التكرير يعني نوعان هناك في تكرير يؤتى به وتكرير يجتنب إذا كان التكرير بمعنى الصفة الذاتية يعني للراء الصفة الذاتية للراء التي لا يمكن نطق الراء إلا بها فهذا يؤتى به يعني قالك أنه هو نطق الراء حتى تأتي يد بها هو يكون فيه رعدة في اللسان مسموحا بها لكن المبالغة في ذلك بحيث تتحول الراء إلى راءات فهذا هو التكرير المعييد الذي وجدناه فهذا يعني توفيق بين الرأيين يعني يعني ليس كله بدرجة واحدة هناك يعني قدر من التكرير هذا يعني إذا انعدم انعدمة الراء ما نستطيع أن ننطق الرأى إلا مع وجود يعني ارتعاد خفيف في اللسان هذا هو من صفة ذاتية في الرأى ومن طبيعتها ولا يمكن نطقها إلا بهذا وتظهر في المشددة أكثر منها في المخففة يعني تكون التكرير هذا ظاهرا في الرأى مشددة يعني مثلا يقول مرض بكم مرض بكم تشعر أنك بدون أن تتكلف أو تتعمد هو في ارتعاد في اللسان عند نقطك بالرأى لكن هو الذي يجتنب أن تحاول أن اتعاد ما يزيد عن حده بحسة تحول الرأة إلى رأة يعني بعض الناس تجيبونين توقيت الراء فيصبح الرأة الوحيدة فيصطدم باللسه ويرجع ويصطدم ويرجع ويصطدم ويرجع, ويرجع فتصبح رأة رأة رأة رأة رأة رأ تصبح عدة رأات فهذا الذي يجتنب هذا الذي يجتنب بعد ذلك عندنا صفة التفشي وهو انتشار الريح او في اللغة هو الاتساع والانتشار التفشي في اللغة هو الاتساع والانتشار وفي الصلاح هو انتشاره الريح بالفم عند النطق بحرف الشين انتشاره الريح بالفم عند النطق بحرف الشين ولها حرك واحد وهو الشين فقط أنك يعني عندها تقول اش, أش تشعر إيه أن الريح أو الهواء ينتشر في أرجاء الفم أش الهواء ينتشر في أرجاء الفم فهذه صفة التفشي وهي من صفات الشيم وهي من صفات الشين فقط ودائما يحذر يعني من تفشي الجيم لأن الجيم والشين والياء كلها من مخرج واحد فالجين من نفس مخرج الشين فالبعض ينطق الجين بتفشل فتصبح زي حرف الج اللي هو في اللغة الإنجليزية الجيم في العربية اللي تشبه الجي في لكن إذا جعلت الجيم يعني متفشية تصبح أج, أج هذا خطأ هذا خطأ ليس بصحيح الجيم الجين العربية اجء بدون تفشل ما تخلي الهواء ينتشر في ف اذا جاءت وان في الثم تتحول من الحرف العربي الجيم حرف اخر ليس عربية اللي هو جي جي هذا عندنا من الصفات ايضا صفه الاستطاله الاستطاله ومعناها في اللغة الطول والامتداد الطول والامتداد وفي الاصطلاح هو طول زمن الصوت عند النطق بحرف الضاد طول زمن الصوت عند النطق بحرف الضاد هذا تعريف هناك تعريف آخر وهو امتداد الضاد في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام امتداد الضاد في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام من يعني زمن الصوت, الصوت عند نطقك بالضاد يطول والضاد كما عرفنا أن تخرج من جانب اللسان الأيمن أو الجانب الأيصر مع ما يليه من الأدراس واللام تخرج من الحفة الأمامية نحن عندنا اللسان هذا, كأن هذا اللسان وهنا حفة جانبية وحفة جانبية وهذه حفة أمامية الأمامية هذه مخرج اللام والجانبية مخرج الضاد بس هي الضاد الصوت يعني يطول فيها حتى يأخذ جزءا من مخرج اللي يمتد أن الضاد رغم أن مخرجها الأصلي اللي هو الحافة الجانبية لكن مع ذلك يمتد يطول النطق بها ويمتد مخرجها حتى يأخذ معه جزءا من مخرج اللام يعني كأنه لا يوجد حد, حد فاصل تماما بين المفروض أن اللام أدناها لمنتهاها مما فسر به أن بداية اللام عند نهاية الضاد لكن الضاد مع ذلك برضو تأخذ جزء من اللام دعوة عن جزءا من مخرج اللام عند النطق به جزءا من حفة الأمامية للسانة التي هي مخرج اللام فمخرج الضاد يأخذ جزءا من الحفة الأمامية للسانة التي هي مخرج اللام ويطول زمن النطق حرف الضاد فقالوا أن حرف الضاد وأطول الحروف زمنا في نطقه لو نطقنا الحروف مثلا الساكنة يعني مجرد هكذا وحسبنا يعني زمن النطق بها سنجد أن الضاد هي أطول الحروف في زمني النطق بها فهذه صفة الاستطالة وهي خاصة بحرف الضاد هناك يعني في كثير من كتب التجويد يضيفون صفة أخرى وهي صفة الخفاء صفة الخفاء وهي صفة للهاء ولحروف المد واللي للهاء ولحروف المد واللي ومعنى الخفاء هو عدم ظهور هذه الأحرف في اللفظ إذا درجت بعد حرف قبلها يعني عندما يكون قبلها حرف فنجد أن هذه الأحرف إيه تندرج في الحرف الذي قبلها ويعني و... لا, لا يكاد يظهر صوتها فهذه الصفة البعض يذكرها والبعض لا يذكرها إذا ذكرناها يعني أكبر عد للصفات يعني لو عددنا البينية صفة وعددنا الخفاء صفة يصبح الصفات كم عددها 19 19 هنا 17 معدودة من غير البينية ومن غير الخفاق اذا اضفنا اليها البينية والخفاق تصبح 19 صفا لكن في الغالب يعني الذين يعودون يعني ممكن يعد البينية والخفاق ويحزف الزلاقة والاسمات يعني البعض حذف الزلاقة والاسمات ويعد بدلها البينية والخفاق فتصبح برضه 17 يعني البعض يعدي هذا وعدي هذا الاجمالي يعني 19 كما ذكرنا فهذه الصفات الحروف وعندكم يعني جدول يمكن ان شاء الله تراجعون فيه نذكور فيه يعني مخارج الحروف وصفات الحروف وتلاحظون أن كل حرف نذكور أمامه في الجدول الذي وزع عليكم عدد الصفات بعض الحروف مثلا صفاتها خمسة بعضها سبعة بعضها ستة كذا آه فطبعا آه الطريقه يعني اول شيء يعني أقل, أقل شيء الحرف الواحد ياخذ ايه خمس صفات من الصفات اللي هي ذوات القضات فهذا اقل شيء ان كل ذوات القضات دي مستوعبه الحروف جميعا يعني مثلا آه يعني عندنا مثلا ايه الهمس وضده الايه الجهر فالحرف اما مهموس واما مجهور لا, لا مفرد يعني إما مهموس وإما مجهو بالنسبة للرخاوة والبينية والشدة برضو إما رخوة إما شديد وإما بين بين فالحروف اللي هي الصفات اللي هي الخمسة والضدها لابد كل حرب هيأخذ واحدة منها هيأخذ إيه من كل ضدين يأخذ واحدة يعني إذن أقل عدد من الصفات لكل حرف من الحروف اللي هو كان خمسة بعد ذلك ممكن الحرف يضيف إلى الخمسة ممكن يضيف إليها صفة أو أكثر من الصفات التي لا ضدها لها ممكن يكون من صفاته القلقلة أو الصفير أو كذا ممكن تتخرجها بنفسك وموجودة عندك في أنشبه طيب بعد ذلك بعد أن انتهى من صفات الفروف انتقل إلى باب معرفة التجويد باب معرفة التجويد فيقول الناظم رحمه الله تعالى يقول باب التجويد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 ممكن نقول مستحقها او مستحقتها يعني معطفة على حقها يعني ممكن اعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها هذا هو الصحيح يعني وهو اعطاء الحروف حقها من صفة لها وبعدين ومستحقتها معطوفة على حقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه في نسخة سوى وفي نسخة إلا ممكن هذه نسخة وهذه نسخة النسخة التي عندكم سوى وفي نسخة هنا إلا رياضة امرئ وليس بينه وبين تركه إلا رياضة بإن بفكه فرققا مستكلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظي الأليف وحاذرا تفخيم لفظي الأليف هذه عندكم في نفس, نعم في نفس الباب أو مدرجة في الباب الذي بعده هذه دخلت في الباب اللي في في مستقل اللي هو البعض يجعلها في باب مستقل برضه والبعض يجعلها يعني في بعض النسخ تجعل في باب مستقل وفي بعض النسخ تجعل مدمجة مدمجه في الباب الذي قبله اللي هو باب يقول والاخذ بالتجويد حكم لازم التجويد في اللغة هو ايه التحسين من الشيء الجيد اللي هو الشيء الحسن والتجويد في الاصطلاح هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه إعطائه حقه ومستحقه طيب ما المقصود بحق الحرف ومستحق الحرف قالوا حق الحرف هو صفاته صفة الحرف هذه هي حق الحرف الصفات التي ذكرناها السبعتاشر أو الساعتاشر هذه هي حقوق الحرف ومستحق الحرف هو الصفة الذاتية الملازمة للحرف التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال صفة الذاتية الملازمة للحرف التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال هذه تسمى حق الحرف وأما مستحق الحرف فهو الصفة الناتجة عن صفة أخرى يعني هي ما يلزم من صفات الفروف كالتفخيم والترقيق يعني الصفة الأصلية هي الايه؟ الاستعلاء والاستفال لما عددنا صفات الحروف عددنا فيها الاستعلاء والاستفال لكن هل عددنا التفقيم والترقيق والاستعلاء والاستفال والتفخيم والترقيق لا التفذه والترقيق لم يعد فالتفخيم هذا يعني ايه؟ صفة ناتجة عن الاستعلاء الصفة ناتجة عن الاستعلاء والترقيق صفة ناتجة عن الاستفال المستحق اللي هو الصفة التي يعني تلزم من صفة أخرى أو تنتج عن صفة أخرى والحق هو الصفة الأصلية الملازمة للحروف فيقول والأخذ بالتجويد حكم لازم يعني واجب من لم يجود القرآن يأسم الذي لا يجود القرآن في هذا الموضوع أشرنا إليه إشارة سريعة في البداية مسألة هل التجويد واجب أم لا هنا المؤلف علل الوجوب بماذا قال لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل يعني القرآن الكريم تلقاه جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى مجودا المفخم مفخم ومرقق مرقق وال يعني والمدغم مدغم والمظهر مظهر وجبريل عليه السلام قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل بما فيه الصحابة نقلوه إلينا فقالوا يعني أن نفس القراء السبعة أو العشرة الذين نقلوا إلينا حروف القرآن الكريم ونقلوا إلينا يعني ضبطه وتشكيله هم الذين نقلوا إلينا صفة النطق به يعني التجويد صفة النطق بالحق من كونه يفقن أو يرقف أو يمد أو يقصر أو يضغن أو يظهر فالأمران مرتبط بعضهما ببعض فلذلك يعني المسألة يعني ليست كما يقول بعض الناس يقول لك ما الدليل على مشروعية التجويد لازم يجيب له حديث مثلا يقول يعني يجود القرآن ففي الحقيقة هذا كلام غير صحيح لأن, لأن الذين نقلوا إلينا حروف القرآن القرآن نقل إلينا بالتواتر والذين نقلوا إلينا حروف القرآن وتشكيل القرآن هم الذين نقلوا إلينا أيضا أن هذا يفقّم هذا يرقّق هذا يعني نفسه مثلا القراء الذين عند مثلا نون الساكنة إنها تضغم في حروف ينّو بغنّة فيأتينا مثلا كل القراء العشرة نقلوا إلينا أنهم تلقوا عن شيوخهم عن النبي صلى الله عليه وسلم النون الساكنة إذا وقع بعدها حرف محروف ينمو تضغم فيها بغنى ما عدا إيه؟ خلف رواية خلف عن حمزة لا الواو والياء تضغم فيها بدون غنى وفي بقية الأحرف تضغم بغنى كل واحد من هؤلاء ينقل على حسب ما تلقى إذا النون في يعني في الواو ولياء إما بغنى أو بدونها لأن البعض نقل هذا والبعض نقل هذا وفي النون والمين لا بد أن فيها بغنى لأن القراء كلهم اتفقوا على أن النون الساكنة تتغم في النون وفي المين بغنى مثلا وهكذا هل الذين نقلوا إلينا الغنى والإضغامات والإظهارات والمدود هم نفس الذين نقلوا إلينا الحروف وأن هذا بالسين وهذا بالشين وهذا بالسين يعني بالفتحة وهذا بالضمة فكما تلقينا عنهم هذا نتلقى عنهم هذا كما كانوا مؤتمنين على هذا فهم مؤتمنون على هذا فإذن هذا أقوى من, من أسانيد الحديث يعني الاسناد, الإسناد الذي وصل إلينا به التجويد أقوى من أسانيد الحديث ولذلك لا يحتاج التجويد إلى أسانيد حديثية تدل مثلا على المد المتصل ودليل آخر على المد المنفصل وهذا ينطبق على كل العلوم يعني كل العلوم بصفة عامة لا تحتاج إلى حديث نبوية يعني في كل جزئية من جزئيات العلوم وإنما تتلقى يعني عن أهلها تتلقى عن أهلها وهناك أشياء مجمع عليها عند أهل كل فن من الفن علم من العلوم يتلقى عن كما تلقوه هم عن أسلافها فالقرآن يعني هكذا أنزل مجودا وهكذا وصل إليه فأتي طبعا يعني مسألة هل الوجوب هنا يعني بمعنى الوجوب الشرعي الذي يأثى متاركه أم لا فهنا الأمر يعني فيه تفصيل قالوا يعني والله إذا كان التجويد إذا كان يعني الإخلال بالتجويد ينشأ عنه لحم جلي ينشأ عنه لحم جلي فهذا يعني لا شك أنه واجب لأنه قد يخل بالصحة الصلاة إذا كان الإخلال بالتجويد يؤدي إلى أن تنطق حرفا كحرف آخر من ضمن التجويد مخارج الحروف فصفات الحروف هذا جزء من التجويد فإذا كان يعني الإخلال بالتجويد يؤدي إلى اللحن الجلي فهذا لا شك أنه من الإف وما بالنسبة لللحن الخفي اللي هو الإخلال يعني بإضغام أو إظهار أو, أو مقادير المدود أو نحو ذلك فإن يعني طبعا العالم به لا بد أن يأتي به وأما الجاهل فيكون يعني معزورا الجاهل يكون معزورا وبعض هناك طبعا عدة أراء هناك البعض يقول لك يعني يجب حتى الجاهل يعني يجب عليه أن يتعلم على الأقل التطبيق يعني والإكيان به عمليا ليس بالضرورة أن يتعلمه نظريا يقول وهو أيضا نحن حلية التلاوة تجويد حلية التلاوة يعني زينة التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو يعني زينة للأداء وزينة لقراءة القرآن وما الفرق بين التلاوة والأداء والقراءة قالوا التلاوة يعني هي قراءة القرآن متتابعا من التتالي هو التتابع التلاوه هي تلاوه القران متتابعا تواصل قراءه صور متتابعة أو يعني اجزاء من القران متتابعا هذه هذه تسمى هو الايه الاخذ عن المشايخ الاداء والأخذ هو الاخذ عن المشايخ والقراءه اعم منهما والقراءه اعم منهم وفي حقيقة طبعا هذا غير مصطلح الحديث يعني عندهم التحمل والأداء التحمل هو الأخذ عن المشايخ والأداء هو تبليغ للآخرين فيمكن يعني أن يفسر الأداء بأنه أيضا تبليغ القرآن للآخرين ويمكن أن يفسر بأنه الأخذ عن المشايخ والقراءة أعام منهم القراءة تشمل قراءة الإنسان يعني لنفسه أو القراءة في مجال التعلم والتعليم ويقول وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها فالتجويد يعني هو إعطاء الحروف حقها أنك تعطي كل حرف حقه من الصفات وتعطي كل حرف مستحقه اللي هو من لازم الصفات اللي هو إيه مثل تبقيق الحروف المستفلة وتفخيم الحروف المستعلية ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله معنى رد كل واحد لأصله يعني كل حرف من الحروف يرد لأصله يعني يرد لمخرجه يعني هنا يبين ما الذي يشتمل عليه التجويد يقول لك التجويد يشتمل على رد كل حرف من الحروف إلى مخرجه يعني أن تنطق كل حرف من مخرجه واللخظ في نظيره كمثله يعني إذا لفظت بحرف مفخن أو مرقق أو مشدد وجاء له نظير فتنطق الثاني كطريقة لمطقك للأول يعني مثلا إذا قلنا مثلا الصاد نطقت بالصاد مفخمة في أول مرة فإذا جاءت صاد أخرى فتجعلها كنظيرتها وتفخمها أيضا وهكذا إذا رققت الثين فإذا جاءت ثين أخرى ترققها فهكذا يعني من ضمن التجويد أنك يعني تجعل النظير كالنظير إذا مددت مادة من المدود مثلا مددت المد المنفصل فعندما يأتي مد المنفصل آخر تمده مثل المد الأول حتى يكون هناك يعني تناسب يعطي زينة للقراء يقول مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعس فيه مكملا يعني عليك أن تنطق الحروف كاملة الصفات تكمل يعني صفاتها وتأتي بالصفات كاملة من غير ما تكلفي بدون تكلف وانت تلطف في النطق بدون تعسف طب التكلف اللي هو تعمد شيء على خلاف السجية تعمد شيء على خلاف الطبع وعلى خلاف السجية فهو يقول لك يعني لا تتكلف شيء يعني خارجا عن طبعك وعن سجيتك وكذلك ايضا لا تتعسف والتعسف برضو هو الإفراط والإصراف ومجاوزة الحد في الحقيقة موضوع التكلف هل يعني التكلف مزموم دائما أم لا قال والله هو إيه الخطاب هنا للإنسان في الطبع السليم والسجيع السليم فإذا كان إنسان مثلا عربي يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن يعني الاحتجاج باللغة هم العرب هم بسجياتهم لغتهم سليمة ومستقيمة فلا يحتاج إلى تكلف يعني لا يحتاج إلى أن يعني يخرج عن طبعه أو عن في نطق الحروف والكلمات لأن سجياته سليمة من الأصل لكن إذا كان الإنسان قد اختلطت به عجمة يعني في نطقه وأصبحت يعني أصلا سجياته غير صحيحة وغير سليمة في هذه الحالة يحتاج اولا إلى أن يتكلف النطق الصحيح وحاول أن يصلح سجيته وطبيعته بحيث يتعود على النطق الصحيح يعني بعض الناس مثلا يخرج الضاد مثلا ينطق الضاد ضاء هو السجيته أن يقول مثلا ولا فلا نقول له لا تتكلف وخليك على سجيتك وانطق الضاد ضاء لا هنا لازم يتكلف يدرد نفسه حتى ينطق الضاد نطقا صحيحا وبعد بعد أن تصبح الضاد الصحيحة السجية له يصبت عليها ولا يغير إيه فيها البعض ينطق الضادا يقول مثلا أطيع الله وأطيع رسولك أضيع الله وأضيع استغفر الله هذا يخل طبعا بالمعنى لا شك يعني فلا نقول له ابقى على سجيتك بل نقول ايه جاهد نفسك وحاول أن تصحح نطق الضاد او ينطق مثلا القف همزة وينطق القف همزة مثلا وينطقها جيم كل آل أو جال أو كذا أو كذا يعني أو غير ذلك يعني هناك طبعا التبائع والسجاية مختلفة وهذه يعني بسبب تحريف في اللغة وبسبب يعني عجمة في اللسان وكذا فالسن هنا لابد أن يتكلف ويكون هذا من التكلف المحمود حتى يصحح سجيته وطبيعته ثم بعد ذلك ايه ينطق بالحروف يصبح التجويد سجية له بدون تكلف وبدون يعني يعني بدون يعني تشدق يعني بالقراءة وإصراف فيه يقول وليس بينه ووضح هذا بقوله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه يعني ليس بين التجويد وترك التجويد إلا رياضة امرئ بفكه يعني أنك لابد أن تروض تروض يعني فكك بالقراءة الدياضة التدريب والتعويض فإذا كان يعني نطخص لبعض الحروف غير صحيح وتنطقها من غير مخرجها فروض إيه؟ فكك بالقراءة تجد مثلا البعض ينطق الألف كأنها و مثلاً. قول مثلا قولة قولة مثلا تجد فكه مجموم كده ينطق الألف كأنها و فنقول له روض فككه وافتح الفكين وقل ايه قال قال فهنا يحتاج الى رياضه فك وفكه مش معتاد ان يفتحه مثلا بهذا الشكل فيطلع يقرب الفكين من بعضه وتطلع الالف كانها واو والضم فتحه كانها ضمه او كذا فهنا لابد ان يروض فكه ويدرب فكه على النطق الصحيح وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لإمفكه الذي لا يرود فكه يظل نطقه للحروف غير صحيحا غير صحيح والذي يعني يرود فكهه يصبح نطقه للحروف سليما وصحيحا بهذا ينتهي هذا الباب ونؤجل إن شاء الله الموضوع الترقيق والتفخين إن شاء الله درست القادم نساء الله تعالى أن ينفعنا ويقنقوا نساء الفرق بين الترثيل والتجويد وطبعا هناك يعني المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في الاصطلاح المعاصر يعني يستعملون التجويد ك كدرجتين في سرعة القراءة وبطئها فالترثيل اللي هي القراءة السريعة والقراءة المجودة اللي هي القراءة البطيئة يستطيع مصطلح معاصر يعني غير معروف من قبل لكن